قدمت ني غاد الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسب الله فاسمون انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة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 هو الله الخالق البارئ المصور لَهُ الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أفر الله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 وَإِرْغِلْ نَقْبُو بِعَلَيْهِ وَلَ اللهِ آمِنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تُنْهِكُم أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفعل ذلك فاولائكه هم الخاسرون وان في قوم من رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخفرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَأْتُونَ